بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم نبدأ بإذن الله عز وجل الجلسه الاولى من التفاعل بعد الدرس الثالث من سورة ياسين أظن انتم سمعتوا المفروض يعني تكونوا سمعتوا ثلاث دروس تقريباً ولا اربعه اللي ثلاث دروس ولا اربعه طيب كويس الناس سمعت ثلاث دروس من سورة ياسين والمفروض ان احنا باذن الله عز بنتناقش مع بعض اللي عنده استفسار اللي عنده سؤال اللي عنده حاجة عايز نفسر عليها بحيث نحن نبقى مترابطين مع بعض كده ده غيرت لما نخلص الدورة دي بإذن الله عز وجل حد عنده أي استفسار أو سؤال طيب السؤال الأول جاء من أكثر مدينة درجة المسعة الفرق بين المجيء بنجاء أو بنأدا. طبعاً ده سؤال اللغة ويعني مش مرتبط بهذه الصورة لكن الفرق الحقيقي والضابط ما بينهم. بصراحة أنا ما يعني ما عنديش تحقيق فيه. لكن هنقول لكم ما قيل ما قيل ما بينهم. قيل أأدا فيها معنى المفاجأة. زي أأدا أمر الله فلا تستعجلوا. والنجاء بيجي ال ال لحاجة منتظرة متوقعة. يعني عسى حتى لو تبقى عادين إحنا في لغتنا وفلان أدا وفلان جاءوا. يعني جاء احيانا يبقى فيها معنى التوقع انما اتى ممكن تيجي فيها معنى المفاجأة ده مما يقيل الفرق ما بينهم ايضا قيل ان ان ان المجئ هدف أنا بكمل قيل ان المجيء بيكون فيها هدف معين متجه ل يعني مركز معاه بيحققه اتى ممكن يبقى هو كان جاي وخلاص مشوار معين جاي يعني انه هو اتى من مكان فلان مش له هدف معين رايح يحققه فيها بازل معين وتحقيق حاجة معين ده من ما بين الفرق ما بين اللغوين وطبعا تحقيق الفروقات ما بين الالفاظ امر دقيق جدا وبيحتاج استقراء كامل لمجيء هذا اللغز في القرآن لكن ده من مقيل في كتب اللغة في كتب اصلا بتهتم ما بين الفروق اللغوية اا اظن في اشهر كتاب الفروق لابو الهلال العسكري بيحاول يوضح الفروق ما بينها وفي كتب اخرى ممكن ربنا ييسر ابعتها لكم احط لكم اللينكات بتاعتها في اكتر من 3 او 4 كتب بيهتموا في الفروق اللي ما بين الالفاظ طيب حد عند سؤال تاني هل يدخل الجنة هل يدخل الآن الجنة ثم يدخل مرة أخرى أم أنه يفتح له إلى الجنة يدخل الجنة لأن الشهداء أرواحهم بتطيير في الجنة لذلك ده معنى أحد معاني يقول الله عز وجل أن الشهداء هم أحياء عند ربهم وزقون فقيل أن الحياة الحقيقية بتاعت الجنة تبدأ مباشرة عندهم وأن هي في مكان خاص أن الشهداء أرواحهم في مكان خاص بتناعم فيها او قيل ادخل الجنة بمعنى ان ثوابك الجنة يوم القيام الدعوة السؤال مش فوقح الدعوة على الدعوة من كان معلش لان انا شاشة راحت من عندي فاللي كان حط سؤال قبل كده ياريت يحطه تاني هنا السؤال اللي كنت بتكلم عنه بتاع الاجر السؤال بتاع الاجر كن الاختك بتسأل تقريبا ان لو فيه اجر هل ينقص من اجر دعوة انا مش فاكل ما في السؤال ريت الاخت اللي كانت حطه سؤال الاجر آه الأجر على الدعاء من الأمور التي تنقص تنقص من الدعية فهل لو أخذ أجر يقده هذا في دعوته ولا مباب إنه على وقته مسألة أخذ في فرق إن إحنا نتكلم كلام عام وكلام خاص الكلام العام إن القاعدة العامة لا أسألكم عليها أجر ودي من الأمور اللي تكررت كثيرا في القرآن وسورة الشعراء كانوا بعد ما بيتكلم عن التوحيد بيأكدوا إنه هو لا نسألكم عليه أجر لأن الشعراء جاءت بعد سوقتي ما فيه فرقان واضح بين الأنبياء والشعراء بين أصحاب المقارب الدنيوية وأصحاب الطمقرية فلازم منها أن لا أسألكم عنها جزء. طيب هنا بندخل في مسألة تانية هل لو إنسان بيقططع من وقته معين والمفروض أن يصرف له من بيت المال طب لو ما فيش بيت مال طب هل يجوز أن يأخذ دي بتبقى مسائل تفصيلية فقية لكل باب تقي حكمه معين اللي عايز تفصيل ممكن يرجع فيه بسألة في الباب ده اسمها اخذ المال عن اعمال القرب مسكت باب باب جديد وذكرت هاي المسألة فيها خلاف او لا وفي هاي يجوز اصلا انه يطلب ولا الامر انه في فرق من انه بتجيله كاهبة او انه بيفرش طارت اجر في ما ينفعش ان يكون فلان الدعاية علمه ومياز له انه هو بتاع فلوس ما بيجيش غير لا بياخد فلوس بيشتارط على الناس او له مقارب من دعوة الناس زي مثلا انا كتورة تكلمت حالة الدعوة الى الله فيبني في اتخابات له مقارب من وراء الدعوة لا الغرض الاساسي من الدعوة تنقذ من النار وانا اخي بيحب ذكروا عن النار ده الغرض الاساسي من دخل الجنة بعد وفاته فورا يأتي الحساب ام أن... ام ايه الزل مش عارف اقرا اللي ال... يمشي في طريقه الابتلاء من يمشي في طريق الدعوه اجاره انه اخطا ام في شيء اخر خصوصا اجابه لبعض العباد الكثيره في طريقي لا طبعا ليس من معنى الابتلاء ان الطريق غلط ممكن انا راجع تفكيري يا نفسي لكن ان انا ماشي صح كنت غاب وبتوليت ده قدر وبتوليه الانبياء من قبل وقال النبي صلى الله عليه وسلم عشان الناس بلاء يعني انا ما هي بتحسبش كده مش مش بالمشاعر لا في شرع بنرجع له انا بقيس نفسي على الشر انا خدت بالاسباب واجتهدت في الطاعة ودعيت ربنا وماشي زي شرع ربنا بيقول خلاص وبتوليت دوارد البلاء لا علامة على الصحة ولا علامة على الخطأ يعني برضو مش كل اللي بيبتلى يقول لي بقى انا اكيد صح وده بيحصل إنه فلان يقول لك الدعاء فلان غلط ليه أصله ما ما تجنش هو مش علامة على الصحة أو على الخطأ قد يبتل الإنسان وقد لا يبتل هل معنى وجاء نقص الرجل ناسعة؟ كن أنت ممن جاءت وهر ولا تسرع عندك هدف ويقين وثقة بالله اعمل ليشته نعم معنا صحيح إذاكن ضخيم في اختلاف في ترتيب في سورة القصص سورة زين في سؤال قبله هل معنى وجاء ما هو ده خلاص ده صحيح اخت ام نور في اختلاف في ترتيب في سورة القصص وجاء اي اي قيل ان سورة ال انا متى مش فاكر في الشرح ال حاولت الامح لموته دي ولا في سورة ياسين قال ربنا سبحانه وتعالى وجاء من اقفل مدينة رجل يسعة كان التركيز هو عندنا القاعدة في اللغة اننا في ترتيب الجملة ببدأ بالاهم في التركيز كان في سورة ياسين ان على كلمة اقصى المدينة بدأت الاول في سورة القصص كلمة رجل جاد الاول في سورة ياسين كان الغرض ان دعوة الانبياء بلغت الى اقصى المدينة وان في ناس استجابت وبذلت مجهود شاق من بعيد في موقف سورة القصص ان في واحد استحدث ان يقف جنب سيدنا موسى وان يظهر أمام فرعون لان كان بطش فرعون شديد فكلمة رجل كانت أكيد على كلمة رجل ده مش معنا ان اللي معنا سورة ياسين مش رجل لا ربنا قال عليه رجل وبسجرة الناكرة لتفدي التعظيم لكن احنا بنتكلم ايه المقصد الـ الـ الـ الاساسي او الاول لان في مقاصد اخر فمقصد سورة ياسين ان احنا قلنا جو سورة ياسين اللي سمع بقى السور بيقطع السلام عليكم الصوت كده موجود اه انا معلش الشاشة اخذ المال على عمال قرب انا مش متذكر المؤلف هي الدار كنوز ايش هتلاقي موجود على النت ان شاء الله ااا اه نرجع تاني لل انا بس استاذينكو لان الكلام بيجي كتير انا بحاول اوقف الشاشة عند الاسئلة فانو انا بجاوب على السؤال احيان الناس تكتب الكلام بحاش اقراها طيب احنا كنا بنقول جو سورة يسين جو سورة ياسين ان في تعثيم وفي منع والدنيا متظلمة وان حدش هينسر الدعوة فكأن في بشرة ان الدعوة بلغت اقصر مدينة وان في ناس استجابت وان في ناس هتبزل لنصرة هذا الدين ولو من بعيد فالجو في سورة القصص جو خوف ورعب وامن وقالوا ان اتبع الهدى معه نتخطط على فيه النهوضة لكن خايفين يمشوا معاه فربنا يقولي ان في رجل اختارق هذا الجو الامني وخاف على سيدنا موسى ونصر الدعوة فاحنا الفروض ننصر الدعوة ايضا في هذا الجو طيب السؤال اللي بعد كده معنى قوله تعالى خامدون النار اللي بتخمد يعني بتنطفئ فكان كأن تشريه إن كانت إلا صحيحاتنا واحدة في هم خامدون لهم بعد أن كانوا نارا مشتعلين انطفقوا ولم يبقى لهم شيء ولم يبقى لهم صوت فده تعبير بيدل على انطفقهم تماما بعدما كانوا جذوة مشتعلة ومشتعلين ومتنقلين اختفوا تماما يا حسرة العباد أظن فيها الأقوال أنا ذكرتها في في تفسير الصورة في الدنس هل ده معناه ينسب إلى العباد أو ينسب يعني كأن ده على لسان العباد الصالحين وهم بيقولوا كده أو على لسان الملائكة أو الغرض منه مدى خسارة العباد لبعدهم عن الله سبحانه وتعالى الأوجه هتلاقيها موجودة في تفسير من كثير نرجع له أخذ الملأة الأمال القرب لمن ده جاوبناه كيف نفرق إن كان اللي خير أو لا ما احنا قلنا إن مسألة إن المؤمن لو بيصير على طاعة الله وجاله البلاء خلاص يصبر إن نبي صلى الله عليه وسلم قال عشان نحل المعدة دي ما نعودش فيها كتير عجما لأمر المؤمن إن أمره كله له خير إن أصابته سراء شكر وإن أصابته ضراء ص على حسب تعاملي مع البلاء أنا بحدد البلاء ده هينقلب إلى خير ولا إذا شر ممكن سؤال خالج السورة ممكن منهج لطالب النجاة بالقرآن خطوات يبدأ بتفاسير إيه رواية عليك الشفاء وساق سمعته لابد العلم لمن يقرأ طيب مسألت الزلال مسألة التعامل مع التفسير أو منهج خط سير بصراحة الأمر يعني صعب شوية احنا بنحاول مع بعض نسمع مع بعض دورة بصائر القرآنية و... دي كان دور الحواجز بيننا وبن المحاول بصائر القرآنية 2 و 3 الغرض ان احنا نبلا من من القرآن السؤال ده معناه ان احنا عايزين يبقى عندنا ذاتية عندنا الادفيه دية العلمي ده يعني ربنا يستر ممكن نحاول نعمل الادوات اللي قالها كام اتجاه اتجاه اثري اتجاه اصولي في الاصول فانا خلصت على الاقل واحدة في اللغة او في الاصول او في اصول تفسير يعني وقواعد وعلوم القرآن و الاثر عشان انا أعرف بذل شويه فبنظره على طريق انا لغاية لما حصل المعلومات ديت انا عادي سهل ان انا اقرا في زلال وابن كثير طب ازاي ده زلال بعض الاخطاء انا ممكن اتجنب ده تماما ده حاجتين ان انا ارجع لابن كثير قبل زلال فنضبط فهمي للايات او المولد العزمي زلال في اخطاء الزلال وان كان الكتاب كان فيه شدة كمان على الزلال ويعني كان مترصد لو ترصد كامل لكن خلاص الكتاب ده ما سافش المورج العزب الزلال في أخطاء الزلال لكن ده ما يمنعنيش عن الخير اللي في الزلال طيب الله المستعان ممكن ربنا ينسر في موضوع لفقوقات نحاول نوصل فيها في منهج إيه لتفسير بس جالبا هيبقى بعد رمضان مش هينفع مش هنلحق قبل رمضان لأن القضايا العلمية دي هيبقى صعب انها تبقى قبل رمضان طيب في سؤال معنى الشجر الأخضر اللي هو الشجرة اللي بيقدح منه أنا كلمت... هيجي المسألة دي ده في آخر درس في سورة ياسين الفقه التغييري لسورة سورة ايه في معنى في سورة ياسين رائع منعهم الكبر الرجل. طيب معنى رائع جزاكم الله خير اختار منوار سؤال الفقه مفيش قضايا ثابتة احنا بنحاول نستنبط مع بعض او بنحاول نستفيد من الصورة زي ما قلنا انا حاولت اتكلم ده وانا بشرح سورة قصة اصحاب ياسين ممكن يا جماعة انصحكم ومش فاكر انا صحتكم ده في الشرح ولا لا تقرأوا مجالس القرآني الجزء الاول بتاع الدكتور فريد الانصاري شارح فيه سورة ياسين جيد جدا ياريت تقرأوه اظن موجود عن الت الجزء الاول موجود عن الجزء الاول للدكتور فريد الانصاري مجالس القرآن شرح اربع صور الفاتحة الفرقان يسين الحجورات الانسان محتاج الفاتحة أي انسان مؤمن الفرقان عشان يفرق من الحق والباطل الياسين صورة الدعوة الحجورات صورة الاخلاق والأدب هو شايف الدكتور فريد إن أي الله يرحمه ان أي حد يبدأ بالقرآن العامل الذين لا مش اي حد العامل الذين لا محتاج يمر على اربع صور دول فممكن تقرأوا سورة ياسين من تفسير كتاب مجلس القرآن للدكتور فريد الأنصار اسمه مجالس القرآن الجزء الأول هتلاقوه في المكتبات لونه أخضر الأول بتاعه أخضر والتاني بتاعه أزرق والثالث بتاعه لونه إيه الثالث أحمر أو حد فالكتاب اللي هو لونه أخضر موجود في إيه سوء مجالس القرآن الجزء الأول الجزء الثاني شارح قاف والزريات والطور ونج الجزء الثالث شارح صورة البقرة وبعدين تورس رحمه الله كان الشخص يقرأ آيات من القرآن فيجد بعض المعاني والتدبرات وهمزال في مرحلة الطلب هل عليه اسم احنا اديني فرق بين التدبر والتفسير في مقالة كنت انا كاتبها على انه القرآن الفارق بين التدبر والتفسير هحاول اشارككم انت لو كتبت كده على على جوجل في البحث الفارق بين التفسير والتدبر هتلاقي مقاله انا كاتبها على الفيسبوك في انه القرآن ده اللي انا بكتب عليه اسمه الفارق ما بين التدبر والتفسير عشان ما ما نخشش في هذه المعضله وفي كتاب تدبر القرآن للشيخ السنيدي طبعت مجلة البيان اللي أنا كنت اديته بحقا قرآن واحد عمل فصل عن المسألة دي يبقى في مصدرين نرجع لهم للسؤال بتاع اللي بتاكل عن التدبر اللي أنا بيجده وأنا ببحث فرحي حاجتين مقالة الفارق بين التدبر والتفسير على صفحة الفيس إلا هو القرآن كتاب تدبر القرآن للشيخ السنيدي اللي أنا شرحته في البحثة واحد أو على التحليم في البحثات واحد عامل فصل عن المسألة دي أسئلة أخرى أيها الشيخ فريد الانتصار المغربي نعم هل كل شيء الدكتور فريد الانتصار عنده بعض الصعاب بالعكدة الشيخ فريد على الصوفية الشيخ فريد له رد على الصوفي فهو بيشمع إنه بيستعمل بعض المصطلحات إنه هو متصوف أبا نапример الشيخ سالم تاني يستعمل مصطلح الثناء وهو مصطلح مسكوك عند الصوفي لكن هو ليس صوفي كتب فريد الانتصار جيدة جدا جدا أنصح بقراءتها كلها الكتب العلمية تبعت إيله. بتاعت الإمام الشاطبي المصطلحات الأصولية عند الشاطبي دي تقيلة شوي وكتاب بتاع العلم تقيل اللي بيشرح فيه بناء العالم ده تقيل ده كتبه توحيد والوساطة تربية الدعوية ومجالس القرآن والفطرية جيدة جدا واللي عايز يبدأ لفريد الأنصاري يبدأ بكوتاج الفجور السياسي اللي عايز خط سير يقرأ لفريد الأنصاري يبدأ رقم واحد بالفجور السياسي ما فيش مشكلة اللي عايز يبعت اسئلة يبعت يقيم على صفحة الكلس الخاصة او الافضل يبعت على صفحة انه القرآن انا بستقبل اسئلة على صفحة انه القرآن وبجاوب عليها ان شاء الله يعني ان في ساعة رواية اخر الفرسان هي رواية بيتكلم فيها عن فتح الله كولين وده كان قبل ما الشيخ يعرف المشكلة اللي حصلت بين كلين واردوجان ودي مسألة سياسية طويلة يعني حتى الان يعني مش قابل ان نتكلم فيها اتكلم عن اول الفرسان النورسي سيدي نورسي واخر فرسان كان بيتكلم عن فتح الله كولن هي مجرد رواية كان بيمدح فيها عدد اشخاص اللي مقتنع بيهم فريد العنصري كان مقتنع بالزيادة فتح الله نعم ده كان راي الشخصي انا بخلفه فيه مش شايف ان فتح الله ياخد مثل هذا الحجم وان كان فتح الله عمل انجازات لكن طبعا عليه عليه في مسائل معانة مثل الولاي بالبراء خلينا في سورة ياسين بلاش نطلع القضايا الواقعية اللي عايزة قال هي على صفحة الفيس او انها القرآن كتب ايه على تدبر كتاب تدبر القرآن كتاب ال كتاب كتب مجد الهلالي كلها جيدة ومن اهمها آه تحقيق الوصال بين القلب والقرآن, والقرآن. اهم كتابين لدكتور مجد الهلالي تحقيق الوصال بين القلب والقرآن وكتاب بناء الإيمان من خلال القرآن دول أول ثلاث كتب نبدأ بها بعد كده ممكن نقرأ كتاب مفاتيح التعامل مع القرآن للدكتور صلاح الخالدي. بعد كده كتاب مفاتيح التعامل مع القرآن للدكتور صلاح الخالدي. بعد كده ممكن أخذ كتاب نموذج عملي يديني نظره عن القرآن ككل ونموذج تطبيقي كتاب دراسات قرآنية لمحمد قد ما يؤخذ على الظلال هو اللي بيؤخذ على محمد قد فانا خلاص لو عرفت ما يؤخذ على الظلال عارف اقرأ كتاب دراسات قرآنية للمحمد قطب ما عنديش مشكلة محمد قطب لهو كتابين جايبين دراسات قرآنية وكتاب لا يأتون بمثله انتوا معايا ولا فصلتم؟ عالش انا بتكلم بسرعة اقول لقاء متسجل طيب انا قلت تاني ابدأ من الاول تدبر القرآن للسيندي تحقيق الوصول بين القلب والقرآن بناء الإيمان من خلال القرآن الكتابين دولي مجد الهلالي ثم كتاب مفتيح التعامل مع القرآن دكتور فرح الخليدي ثم دكتور محمد قطب أقرأ له كتابين دراسات قرآنية وكتاب لا يأتون بمثله كتاب لا يأتون بمثله قيمته أنه بتمتن الإنسان في قيمة إعجاز القرآن الترتيب ده استحداء بل مش شرط يعني اللي عايز يقرأ بيبدأ بدراسات قرآنية مفيش مشكلة الترتيب ما هوش لكن قيمة الكتب التلاتة الأولانية استفتاح مفاتيح التعامل تقيل شوية سأفضل ان انا اجله اول كتاب بحب حباب ده بتدابه للقرآن لانه تقصيل من السلف قيمته تفصيل من السلف بتاع السنة دي السنة دي الرابط بتاعه محطوه فوق ومحطوه فوق طيب الله المستعان احنا بنحاول مع بعض كل فترة ناخد صورة احنا بفضل الله النهارده المره دي ياسين وفاطر ممكن ربنا يكمل لنا ونخلص معظم القرآن طيب نكتفي بهذا القدر لان انا حاسس ان اغلب الاسئله خارج السهر انتوا بتستغلوا وجودي معاكم فخلينا انا تحت امركم ممكن تبعتولي على صفحة إنه القرآن الأسئلة تحاول ربنا يفسر بجاوب إن شاء الله. السلام عليكم على القرآن نشوف معنا علي وأخف الأقدار لا تنفذ أجهد نفسي لكن لا أتوقف عن التفاعل. أجهد نفسي لكن لا أتوقف عن التفاعل. إذاكم الله خيرا سبحانك الله بحمدك الشكر أنت استغفرك توبليك وإجزاك الله خيرا.